انزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم ترونها وانيده بجود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم وينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قريبا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 هنئ مخالدا في هذا ذلك الخزي العظيم الله الله